وجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك صالِش أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس التاسع عشر من دروس العقيدة إن شاء الله تعالى سوف نجعل دراسة أسماء الله الحسنى على شكل تفكر في آيات الله ففي دروس قادمة إن شاء الله تعالى نخصص كل شهر لإسم من أسماء الله الحسنى نكلفكم التفكر في آيات الله الدالة على هذا الاسم بالذات شيء مهم جدا أن يتعرف المؤمن إلى أسماء الله الحسنى إلى اسم القدير إذا ألقيت عليكم ضبع كلمات أو درس حول اسم القدير هذا شيء ينسى من أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد أريد في موضوع أسماء الله الحسنى أن يسهم كل واحد منكم في التعرف إليها من خلال استقراء آيات الكون هذه طريقة مثلى في ترسيخ معرفتكم لأسماء الله الحسنى رأيتم قبل درسين أو أكثر أو في درس السبت في درس المذاكرة سألت الإخوة الحاضرين عن اسم اللطيف فجاءتني والله آيات من الكون تدل على هذا الاسم شيء يبعث في النفس الغبطة بعضهم قال لي المطر يعني حجم حبة المطر دليل اسم اللطيف بعضهم قال لي الهواء بعضهم قال لي حركة السحاب هناك أدلة كثيرة فإن شاء الله تعالى أسماء الله الحسنى لن أجعلها درسا طارئا تتلى بعض أفكاره عليكم إلقاءا لكنني آثرت أن أجعلها استقراءا يعني أنتم تسهمون في التعرف لأسماء الله الحسنى عن طريق التفكر في ملكوت السماوات والأرض وهذه الطريقة أنا قانع بأنها أكثر جدوى من أي طريقة أخرى فيها إلقاء والمستمع يأخذ دور التلقي فإن شاء الله تعالى في دروس قادمة نخصص كل درس أو كل شهر بحسب الغنى الذي تبدونه في إرادة الآيات الدالة على اسم من أسماء الله الحسنى. واليوم ننتقل إلى ركن آخر من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالملائكة تعلمون أن أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى هذه أركان الإيمان في دروس سابقة أنهينا موضوع الإيمان بوجود الله أما الإيمان بأسمائه الحسنى سنأخذها تباعا وننتقل اليوم إلى الإيمان بالملائكة بالمناسبة هناك اصطلاح لعلماء الأصول وهو أن هناك عقائد أن هناك عقائد يجب أن نؤمن بها بالضرورة فهناك قائمة للعقائد التي ينبغي أن نؤمن بها بالضرورة فمن لم يؤمن بأحدها فهو كافر قولا واحدا، وهناك عقائد من ردها أو من قبلها لا يكفر فنحن الآن في صدد العقائد في صدد العقائد التي على المسلم أن يؤمن بها بالضرورة فالإيمان بالله أساس أركان الإيمان كلها ولا تنسوا أيضا أن هناك إيمانا تحقيقيا وأن هناك إيمانا تصديقيا وهذا فصلته في دروس فابق تقدم. فصلته في دروس سابقة. كيف أن هناك مسلكا لليقين عن طريق الحواس الخمس. هذا كأس ماء. أمسكه بيدي وأراه بعيني وأتذوقه بفمي وأنظر إليه. وإذا صلبته أسمع صوت خرير الماء. فالإيمان بهذا الكأس إيمان حسي. وقد أؤمن. بأن في الأسلاك التي في هذا المسجد كهرباء والدليل تألق, تألق المصابيح فيقين بوجود الكهرباء في الأسلاك يقين استدلالي قطعي هذا تحدثنا عنه سابقا لكن الشيء إذا غاب عني وغابت عني آثاره كالملائكة وكالجن وكاليوم الآخر وكعالم الأذل هذه المغيبات ليس للإيمان بها إلا مسلك واحد ألا وهو مسلك اليقين الإخباري إذا نحن اليوم في صدد الإيمان بالملائكة نسلك سلوك اليقين الإخباري لكنكم تذكرون أنه في الإيمان بالله عز وجل سلكنا سلوك الاستدلال العقلي قلنا الدليل الأول والدليل الثاني والدليل الثالث والدليل الرابع في الإيمان بالله سلكنا مسلك اليقين الاستدلالي وفي الإيمان بالملائكة سنسلك مسلك اليقين الإخباري وعلماء الأصول قالوا يجب أن نبقى في حدود النص فأي زيادة أو أي مبالغة أو أي تحليل أي إضافة هذا يعد ظنيا وليس قطعيا الشيء القطعي هو الذي أخبر الله عنه وأخبر عنه النبي بالنص أما أن تقول هناك ملك اسمه كذا لم يرد هذا الاسم في كتاب الله وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك إذا سيدنا مالك يجب أن تؤمن به بشكل قطعي لأن اسمه ورد في النص إذا نحن في الإيمان بالملائكة إيماننا بالملائكة من نوع الإيمان التصديقي بعد أن آمنا بالله إذن ها هو ذا ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا إذا الإيمان بالملائكة من الإيمان بالكليات التي يجب أن نؤمن بها بالضرورة فمن أركان العقيدة الإسلامية الإيمان بالملائكة قال تعالى في صفة عقيدة المؤمنين ما من فكرة ألقيها عليكم اليوم إلا مأخوذة من آية قرآنية حصراً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 ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا الإيمان بالملائكة ركن أساسي في الإيمان وإنكار الملائكة أحد أبواب الكفر وقد جاء في الحديث الشريف عن الملائكة وقد جاء الحديث عن الملائكة في القرآن الكريم في مناسبات مختلفة في نحو خمس وسبعين آية في ثلاث وثلاثين سورة الملائكة وردت في كتاب الله في خمس وسبعين آية وفي ثلاث وثلاثين سورة كما جاء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام طائفة كثيرة فيها ذكر للملائكة فالحديث المشهور الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتضمن أسئلة جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة هذا حديث مشهور فقد جاء إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد بياض سواد الشعر ولا يعرفه من أصحاب رسول أحد قال هذا الرجل أي جبريل فأخبرني عن الإيمان فقال عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فقال جبريل صدقت، فلما خرج قالوا يا رسول الله من هذا؟ قال هو جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. أخرجه مسلم في صحيحه النبي عليه الصلاة والسلام قال. حينما شكاه سيدنا حنظلة الذي رآه في الطريق رآه الصديق في الطريق يبكي فقال ما لك يا حنظلة تبكي قال نافق حنظلة قال ولما يا أخي قال نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين فإذا عافسنا الأهل ننسى قال أنا كذلك انطلق بنا إلى رسول الله عند النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم ولكن يا حنظلة أنتم ساعة وساعة يعني أنتم ساعة وساعة أما نحن معاشر الأنبياء فتنام أعيننا ولا تنام قلوبنا إذن المؤمن لو شفت نفسه وأقبل على الله عز وجل وأخلص لله ربما ربما شاهد الملائكة فمن أنكر وجود الملائكة فهو منكر لكلام الله ورسوله كافر لا محالة إلا مجال للتأويل فالنصوص فالنصوص واضحة صريحة قاطعة والعلم بوجود الملائكة مما هو معلوم من الدين بالضرورة عند جميع المسلمين الآن سؤال ما الحكمة من أن الله عز وجل أخبرنا بوجودهم وبوجوب الإيمان بهم ما الحكمة شيء لا نراه ليس لهم آثار ولا نراهم ولا نسمع أصواتهم لماذا ألزمنا الله عز وجل أن نؤمن بوجوده ماذا سؤال الحقيقة لأن لهم وظائف متعلقة بنا الملائكة لهم وظائف خطيرة جدا متعلقة بنا فالإيمان بوجود الملائكة إيمان يقتضي الاستقامة وإليكم بعض التفصيلات أولا الله سبحانه وتعالى من رحمته وحرصه على إسعاد خلقه أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين من بني جلدتهم من البشر ولكن هؤلاء الرسل كيف يبلغون رسالات الله الملائكة هم الوسطاء هم رسل الله إلى رسل الله الملائكة رسل الرسل عن طريق الملائكة بلغ الله رسله وأنبياءه ما ينبغي أن يبلغوه لنا قد تقول كيف كيف عرف النبي عليه الصلاة والسلام رسالات الله؟ ما الذي أخبره؟ من الذي أخبره؟ من أنزل عليه الكتاب؟ هناك حلقة مفرغة هو بشر إذا حينما تؤمن بأن الله عز وجل جعل الملائكة وسطاء بينه وبين رسوله عندئذ تكتمل الحلقة عند فقال تعالى وهي آية سورة النحل في الدرس الماضي ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ينزل الملائكة بالروح أي بالكتاب بالقرآن على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون إذن أول وظيفة للملائكة أنهم رسل إلى رسل الله سبحانه وتعالى وهناك وظيف وظائف أخرى كنفخ الروح في الأجنة مراقبة أعمال البشر المحافظة عليهم قبض أرواحهم تعاملنا كله مع الملائكة وحيث كان لهم هذه العلاقة بنا في كثير من أمور مع حياتنا ومعاشنا وأعمالنا يضاف إلى ذلك ابتلاء الله لنا بالإيمان بمخلوقات غيبية عنا يخبرنا بها أخبرنا الله بوجودهم وكلفنا أن نؤمن بهم لأنهم رسل رسل الله ولأنهم يقومون بوظائف كثيرة متعلقة بنا كنسخ الروح في الأجن، ومراقبة أعمالنا وحفظنا من كل شر وقبض أرواحنا وتسجيل كل هفواتنا وحركاتنا وسكناتنا إذا كلفنا الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنهم وكلفنا أن نؤمن بهم إيمانا غيبيا مسلكه اليقين الإخباري لا نستطيع أن نعرف من حقيقة الملائكة إلا ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا بحسب العادة لا نتصل بهم عن طريق الحس اتصالا يفيد العلم اليقيني حتى تنكشف لنا حقيقتهم ونحدد تكوينهم وحسبنا في العقيدة أن نقتصر على ما وردت به النصوص دون أن نجري وراء التكافنات من صفاتهم أنهم مخلوقون من النور الإنسان مركب من طين خلق من طين وخلق الجن من نار وخلقت الملائكة من نور تقول ما عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من نار جن من نار وخلق آدم مما وصف لكم هذا الدليل أجسام نورانية لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك والملائكة يكونون معنا ولا نراهم يكونون معنا ولا نراهم فقد كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يراه جلساء النبي لا يراه النبي وحده يراه فعن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام قالت وعليه السلام رحمة الله وهو يرى ما لا أرى وهو يرى ما لا أرى هذا الحديث متفق عليه لكن هناك حديث يعني لم يبلغ درجة الصحة يعني يعطينا فكرة فقد ورد أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت تنتحن نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم بإماتة الخمار عن رأسها فإذا كشفت شعرها هدأت حالة الرسول وإذا غطت شعرها عادت إليه الحالة. لعلمها بأن الملك جبريل لا يدخل بيتا فيه امرأة مكشوفة الرأس لذلك قالت له لما حسرت عن رأسها هل تراه؟ قال لا قالت يا ابن عمي أثبت وأبشر فوالله إنه لملك وما هذا بشيطان لذلك المرأة إذا قامت لتصلي عليها أن تغطي شعرها حسب السنة الصفة الثالثة الملائكون الملائكة قادرون على التمثل بأمثال الأشياء والتشكل بالأشكال الجسمانية فقد ثبت بالقرآن الكريم وبالأحاديث الصحيحة أن جبريل عليه السلام كان يأتي إلى مجلس رسول الله أو غيره كما يلي أولاً على صورة إنسان مجهول، إنسان بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد بياض سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام. والإيمان والإحسان والساعة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عنها بالتفصيل وأخيرا بعد أن انصرف قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم إذا الصفة الثالثة أول صفة أنه من نور والثاني أنهم يروننا ولا نراهم صفة الثالثة أن ملائكة قد تتمثل في أشخاص. وكما في قصة نزول جبريل على مريم وقد انتبذت من أهلها مكانا شرقيا وتمثل لها بشرا سويا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا روحنا يعني جبريل فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا وقد يتمثل الملك على صورة إنسان معلوم فكثيرا ما كان يأتي مجلس رسول الله جبريل يعني على صورة دحية الكلبي أحد أصحاب رسول الله وكان رجلا وسيما يعني جميلا كان يأتي جبريل على شكل دحية الكلبي أحد أصحاب رسول الله إما أن يأتي على شكل رجل مجهول أو على شكل رجل معلوم وطبعا هناك أدل كثيرة منها قصة ضيف إبراهيم قال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه الملائكة فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون ما أكله المناسبة الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون ولا يتناكحون ولا يتزاوجون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وقصة ثانية ولما جاءت رسلنا لوطا قصة ثانية سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب جاءوا على شكل غلمان مرد جميل الصورة، وجاء قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطار لكم، فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي. أليس منكم رجل رشيد مع سيدنا لوط جاءوا على شكل شباب حسان الصورة، مرج. ومنها قصة الملكين اللذين تسوراء المحراب على داود عليه السلام في صورة رجلين متخاصمين وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط هي قصة ثالثة إذن هي صفة الثالثة أنهم قادرون على التشكل بأشكال بشرية معروفة أو غير معروفة. صفة الرابعة ومن صفاتهم أن لهم قدرات خارقة. فقد ثبت للملائكة في القرآن الكريم والسنة المطاهرة قدرات عجيبة بأقدار الله لإقدار الله لهم. فمنهم على قلة عددهم يحملون العرش. عرش الرحمن قال تعالى في سورة الحاقة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وفي الحديث الشريف عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عافقيه مسيرة سبعمائة عام ومنهم من ينفخ نفخة يصعق لها من في السماوات والأرض وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله في سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم بالدنيا؟ وصاحب الصور قد التقمه وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ. يعني قال النبي الكريم كهاتين يعني بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من أشراف الساعة بعثته رسل لوط وهم ملائكة قلبوا أرض قومه عليها سافلها دفعة واحدة هي أعمال خارقة فجعلنا عليها سافلها من صفاتهم أيضا الطاعة لله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون دقيقة الآية لا يعصون وإذا أمروا يبادرون ومن صفاتهم أيضا أنهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يتعبون فيها وأنهم يسبحون ربهم دائما من غير انقطاع وله من في السماوات والأرض ومن عنده يعني الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون لا يملون يعني يسبحون الليل والنهار لا يفترون وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خليفة قَالُوا أتجعل فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدماء وَنَحْنُ نُسَبْحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ لا تنسوا إذا كان إنسان آمن يفوق الملائكة لا تنسوا أنكم إذا آمنتم فقت الملاك ركب الملك من عقل بلا شهوة وركب الحيوان من شهوة بلا عقل وركب الإنسان من كليه فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان مع عظمة هؤلاء الملائكة إذا آمنتم واستقمتم وضحيتم والتزمتم وبذلتم وأخلصتم وأقبلتم وارتقيتم إنكم تفوقون الملائكة لأن الله أودع فيكم شهوات أودع فيكم حب النساء حب المال حب العلو يعني إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحمل نفا الملائكة والجبال والسماوات والأراضين وسائر المخلوقات خافوا أشفقنا منها وحملها الإنسان أيضا من صفاتهم أنهم لا يعملون إلا بأمره أبدا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون منفذون قائعون. لا يفترون عن التسبيح من صفاتهم أيضا أنهم مقربون إلى الله تعالى ومكرمون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون هؤلاء ليس بناته إنهم عباد له مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ومن صفاتهم أنهم لا يتناكحون ولا يتناسلون ولكنهم عباد الرحمن مخلوقون لله من دون وساطة يا الله عز وجل خلقهم دفعة واحدة نحن بنو البشر خلقنا من بعضنا بعض ابن فلان, ابن فلان ابن فلان ابن فلان يخلق إنسان يموت إنسان هكذا سنة الخلق لكن الله سبحانه وتعالى لحكمة أرادها مع الملائكة خلقهم دفعة واحدة ما في تناسل عندهم ولا في تزاوج ولا تناكح ولا طعام ولا شراب وقد ذم الله الكافرين الذين جعلوا ملائكة إناثا وتوعدهم بكتابة شهادتهم الكاذبة وسؤالهم يوم القيامة عن افتراءاتهم قال تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهد خلقهم سنكتب شهادتهم ويسألون عنه ويسألون من صفاتهم أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل منهم الرسل للقيام بتبليغ الشرائع للأنبياء أو للقيام بمهام أخرى قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا ألي أجنحة رسلا ألي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير من صفاتهم أيضا لاحظين ما في تكرر إلا من القرآن الكريم حصرا لأن الإيمان بمرائكة إيمان إخباري مسلك الإيمان بهم اليقين الإخباري لذلك ما في ولا كل من أية أي كلمة مأخوذة من آية أو من حديث صحيح من صفاتهم أنهم قادرون على الصعود والهبوط بين السماوات والأرض من غير تأثر بجاذبية أو تصادم تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. والروح ناسين جبريل. ومن صفاتهم الخوف من الله تعالى. وإن كانوا لا يعصونه. وعلى عباده وعلى وعلى عبادة الله يقيمون. قال تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته يسبحون يسبحونه خوفا منه أيضاً ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويسعلون ما يؤمرون هذه من صفاتهم أيضاً من صفاتهم أيضاً أنهم مخلوقون قبل هذه السلالة من البشر هم أسبقوا منا خلقا فعن دليل قال قالوا أتجعل فيها قال تعالى إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك في سؤال الآن كيف توقع الملائكة أن بني البشر مفسدون في الأرض يسفكون الدماء قاسوا على الجن الجن خلقوا قبل الملائكة والإنس خلقوا بعد الملائكة فالملائكة قاسوا على الجن وقال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا يعني إذا ذكرتم الله عز وجل لعل الله سبحانه وتعالى يرسل لهذه المجالس ملائكة يحفون طالبي العلم إن الملائكة تضع أجنحتها بطالب العلم يعني تتوسق تكسر أموره تتوسق تنشرح صدره تنحل مشكلاته يعني كأن الله عز وجل جعل الملائكة رسلا يكافئون طلبة العلم وفي الصحاح عن السيدة عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين وقد سد الأفق أفق أليل الأفق مرة ليلة عرج به إلى السماء ولقد رآه نزلة أخرى ومرة كما يقال في أسفل مكة بمكان اسمه أجياد. الآن إلى جانب الحرم في مستشفى أجياد. هكذا تروي الأخبار أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل مرتين: مرة في سيرة المنتهى وقد سد الأفق ومرة في أسفل مكة. والله أعلم. وسوف نتابع. أعداد الملائكة وأصنافهم ووظائفهم في الدرس القادم وكل هذه المعلومات مأخوذة كما ترون وكما تسمعون من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله حديثا. نحن آمنا بالله إيماناً تحقيقياً بعد آمنا بالله إيماناً تحقيقياً يلزم عن إيماننا هذا أن نؤمن بما أخبرنا به هكذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى فإذا اشتهدتم لعل الله عز وجل يعني يريكم ما تنقلب هذه العقيدة إلى واقع والله أعلم وسوف ننتقل إلى إحياء علوم الدين هذا زواحد مع شخص بغرفة يعني بيقدر يعمل عمل منافي للحشم مثلا يصدر ريح مثلا لحاله مع شخص قاعد بفندق بيقدر مثلا هيك يحط يده بأنفه يخجل أليس كذلك إذا تيقنتم أن معكم ملائفة يحصون عليكم حركاتكم وسكناتكم وأقوالكم وألفاظكم ومزاحكم وكل شيء الإيمان بوجود ملائكة يكتبون ملك على الكتف اليمين يكتب الحسنات وملك آخر يكتب السيئات وسوف نرى ذلك في الدرس القادم إذا تيقنتم أن هناك ملائكة يحصون عليكم حركاتكم وسكناتكم وأنفاتكم وأعمالكم في سركم وجهركم فإن هذا الإيمان ربما يعين على الانضباط أكثر وإن كان الله سبحانه وتعالى معكم يا موسى أتحب أن أجلس معك فصعق سيدنا موسى قال كيف ذلك يا رب قال أما علمت أنني جريس من ذكرني وحيثما التمسني عبدي وجبني وهو معكم أينما كنتم من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلى لم يعبئ الله بشيء من عمله ألم تقرأوا قوله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا يا والله إذا أنت مراقب ما بتنام الليل تجمد فكيف وأن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى عليك رقيب وصلنا في إحياء علوم الدين إلى نهاية الحقوق التي على المسلمين تجاه بعضهم بعضا والآن في صفحة ونصف يلخص الإمام الغزالي كل هذه الحقوق في كلمات جامعة مانعة رائعة يقول فهذه جملة آداب تنبه على آداب المعاشرة مع عموم الخلق الآن مع عموم الخلق الحديث الماضي كان مع مين مع المؤمنين حق المؤمن عليك الآن أنت مع هل مع الناس المؤمنون لهم عليك حقوق تحدثنا عنها طويلا في شهرين أو ثلاثة حقوق المؤمنين عليك حقوق المسلمين تشيع جنائزهم زيارة قبورهم عيادة مرضاهم النصح لهم إدخال السرور عليهم الإحسان إلى أبنائهم اجتناب غيبتهم تحمل أغلاطهم تسميت عاطسهم صيانة أعراضهم السلام عليهم إرشادهم في أرض الضلال الشفاعة لهم اتقاء مواضع فيهم هذه كلها آداب المسلم مع المسلم ستر عوراتهم إصلاح ذات بينهم حسن مجاورتهم إنزالهم منازلهم إنصافهم الوفاء بوعدهم طلاقة الوجه معهم الاستئذان قبل الدخول عليهم الإحسان إليهم مخاطبتهم على قدر عقولهم توقير الشيوخ منهم الإحسان للأطفال منهم عدم سماع النميمة عنهم عدم جواز هجرهم العفو عن إساءتهم يعني هذه كلها تحدثنا عنها في أشهر أما اليوم آداب معاملة بقية الناس عامة الناس الخط العريض بالمجتمع الناس بهالطريق بهالباص بهذه الباص مثلا بالسوء بالمحل التجاري بالسفر في أشخاص يعني في الطرقات فالإمام الغزالي يلخص آداب معاشرة الخلق الآن مو المسلمين يقول هذه جملة آداب تنبه على آداب المعاشرة مع عموم الخلق والجملة الجامعة فيه أن لا تستصغر منهم أحداً واحد ماشي بهالطريق مين هذا لا تقول هذا هذا سوء أذاد قد يكون أفضل عند أفضل عند الله منك ما تعرف ركبت السيارة ركب واحد لا تكبر عليه أنا مؤمن وما أبلغ أنه غير مؤمن هو أولاً ألا تستصغر منهم أحداً حياً كان أو ميتاً بشوف نعول مين هذا قد يكون مات على الإيمان ما بتعرف فتهلك لأنك لا تدري لعله خير منك فإنه وإن كان هلأ لو فرضنا رأيته في معصية إيه؟ إن رأيته في معصية هل يجب عليك أن تحتقره ربما تاب منها ووقعت فيها أبداً. العبرة بختم العمل ربما تاب منها جاءته دعوة إلى الله عز وجل فاستجاب وأقبل على الله وطهرت نفسه وارتفعت مرتبته وذلت قدمك وانطلقت في معصية فمت على هذه المعصية فلو رأيته في معصية إياك أن تتكبر عليه لعل الله يتوب عليه ولعل الله يمتحنني فلا أنجح وإن كان فاسقا فلعله يختم لك بنسل حاله ويختم له بالصلاح ما التعني ممعنىها الله عز وجل يعني بفاجع عباده الصالحين ب يعني بعمل لا لكن قد يكون أنت تعمل بعمل أهل الجنة ولست منهم لك مصالح مع المؤمنين تعمل بعملهم وقد يكون هو يعصي الله وهو نادم فهذا الذي يعصي الله وهو نادم على معصيته لا بد وأن الله عز وجل يعينه على التوبة وهذا المنافق الذي يتظاهر بالصاعة قد, يكون قد يقدر الله عليه أن يكشفه على حقيقته ولا تنظر الآن لا تحتقره وبالمقابل ولا تنظر إليهم بعين التعظيم لهم في حال دنياهم إذا واجهت إنسان غني مثلا صاحب بيت فخم يركب سيارة فارهة مثلا يعني بالمقابل إن كنت منهيا عن أن تحتقر عامة الناس أيضا أنت منهي عن أن تعظم أرباب الدنيا أين دينك؟ ولا تنظر إليهم بعين التعظيم لهم في حال دنياهم فإن الدنيا صغيرة عند الله صغير ما فيها ومهما عظم أهل الدنيا في نفسك فقد عظمت الدنيا وعندئذ تسقط من عين الله لي صديق كان من أعظم الناس في عيني وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عيني يعني كلما عظمت أهل الدنيا فقط من عين الله يجب أن تعظم أهل الآخرة يجب أن تعظم أهل الدين المؤمنين أن تبجلهم أن تحبهم أن تقترب منهم من جلس إلى غني فتضعبع له ذهب تلتا ولا تبذل لهم دينك لتنال من دنياهم إذا كان جالست وما صليت لألا يعني يظنونك تصلي أنت ماذا فعل؟ بذلت دينك من أجل دنياهم ما الذي يحصل؟ تصغر في أعينهم والله يحتقرونك نعرف صاحب الدين وين الصلاة؟ لو فرضنا واحد يعني مسلم وجلس مع كبراء القوم وهدفوا الإنال من دنياهم فسيرهم في معصية من يحتقره هم؟ يحتقره هم؟ حدثني رجل قال لي إذا واحد راح تاجر لأوروبا لأدمونه مشروب إذا كان تاجر مسلم إذا ما شرب يعظموه وبيعطوه يعني تسهيلات ائتمانية وإذا شرب يحتقروه هم يشربون معه الخمر بس لأنه ترك دينه وأرضاه يحتقرونه هذا خان دينه فمن باب أولئك أن يخوننا فإذا الإنسان الإمام الغزالي ولا ولا تبذل لهم دينك لتنال من دنياهم إياك فتصغر في أعينهم ثم تحرم دنياهم باحتقرك وبحرموك شو قولك صفقة خاطرة جدا. بذلت بذلت دينك من أجل الدنيا فضاعت منك الدنيا واحتقروك. هل إذا واحد له أقرباء من أهل الدنيا غير المستقيمين إذا كانش مرة سايرهم بحتقروا معطى صاحب دين سعده خربطة ملائي شو سهلت غيرت دينك انتكست إيش ماتوا فيه إذا كان له أقرباء من أهل الدنيا يعني طلعوا بنات خالدتوا بالعيد صافحوا أم صافحون واقعد معهم ومزحوا لك وينك انت نعرفك انصاح الدين هم هم يسمتون به الفين لم تحرم لا أعطوك الدنيا بذلت لهم دينك فأعطوك الدنيا ما الذي يحصل قال فقد استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير بعث بيتك بجرزة تأدونيس شو هالحاكي بيت حقه خمس خذ هالجرزة يلا الله فات البيت فقد استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير هلأ ولا تعادهم بحيث تظهر العداوة فيطول الأمر عليك في المعادة إذا عادتهم هم عادوك وخوفوك وتوعدوك انشغل قلبك ضاع صفاؤك كمان الإمام الغزالي ينصح المؤمنين ألا يعادوا هؤلاء أرباب الدنيا إذا عادتم تنشأ مشاكل يتشوش قلبك تنشغل نفسك بالتوف بالضيع ولا تعادهم بحيث تظهر العداوة فيطول الأمر عليك في المعادة ويذهب دينك ودنياك فيهم ويذهب دينهم فيك إلا إذا رأيت منكرا في الدين فتعادي أفعالهم القبيحة وتنظر إليهم بعين الرحمة لهم يعني فعلا إذا واحد إيمانه عالي يقوله أخ مو سنفع نفسه بالمعاصي إذا كان يحقيد عليه بيكون أحمق إذا واحد طبيب شاف مريض معه مرض عضال بيحقد عليه يرثي لحاله وهذا حال المؤمن إذا رأى إنسانا بعيدا عن الله عز وجل لا يحقد عليه ولكن يرثي لحاله ولا تسكن إليهم في مودتهم لك قد يكونوا أذكياء أهل الدنيا أنت تاجرك في إلى أفجار تاجر كبير بس ما في جنس الدين فتل عنده رحف فيك أثلا وسهلا بجارنا الحبيب أينك؟ اشتئنا لك؟ تعتغدى عنا اليوم؟ اطلع معي السيارة هو تاجر ناشئك صغير جنبه تاجر كبير إذا مكانته كانته أم اتقرب لنه أكرمه دلله وذللوا أثنى عليه قال ولا تسكن إليهم في مودتهم لك وثنائهم عليك في وجهك وحسن بشرهم لك فإنك إن طلبت حقيقة ذلك لم تجد في المئة إلا واحدا تعال له ديني شيء خمسين ألف آسف ما معي نأديات هاي المودة كلها فارغة فإذا واحد من أهل الدنيا مقطوع عن الله عز وجل وأظهر لك بسام طيب أنت يقبلها منه لكن لا تصدق الكلام مية بالمية. ولا مئة بالمئة ولا تشكو إليهم أحواله لأنه من اشتكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله واحد ما في دين ما بفعلي خي والله أنا متضايق صار معي هيك هيك وضعي بالبيت مع شو الحكي هذا أهل أن تشتكي له إذا كنت مشتكيا ولا بد تشتكي للمؤمن فإنك إذا شكوت إليه فكأنما شكوت إلى الله وإذا اشتكيت إلى كافر فكأنما شكوت على الله وبين أن تشتكي إليه وان تشتكي عليه فرق كبير ولا تشك إليهم أحوالك فيكلك الله إليهم يمتع المؤمن نسي الله عز وجل وضع ثقة فيهم لأرباب الدنيا وتزللهم ودخل عندهم وترجاهم وبذل ما وجه لهم فإذا فعلت هذا وكلك الله إليهم ما لك ثقة فيه يروح ولا تطمع أن يكون نوالك في الغيب والسر كما في العلانية فذلك طمع كاذب وأن تظفر به ولا تطمع فيما في أيديهم إياك أن تظن أن تطمع فيما في أيديهم فتستعجل الذل ولا تنال الغرض. ولا تعل عليهم تكبرا لاستغنائك عنهم كمان هي سوء أدب كنت تحتقق واحد من أهل الدنيا تستعلي عليه كمان فإن الله قد يلجئك إليه كمان الاستعلاء سوء أدب لا تستعلي ولا تحترق خليك طبيعي أرقى أخلاق الإنسان يكون طبيعي معنا ما يكون مستعلي يعني تعد مع واحد عاصر حاله ليش عاصر حالة كلها كون طبيعي سلم لكن في استعلاء كمان ينقطه الله عز وجل فإذا استعليت عليهم فقد يؤدبك الله بأن يحيجك إليهم ألا أفجار مثلا إله مكانته ما بسلم عليه ما في دين هذا أي ممكن تضطر تقوم عنده على المكتب توقف زليم أمامه بجوز لا كن طبيعي سلم عليه تحدث أحيان يعني قد يكون الأفجار موظف شي فيها ما بسلم أنت مؤمن ما بسلم عليه فتبه. تضطر توقف أمام مكتبه صغير بصير وكان في سلام بيناتكم أهلين جار يعني هك أفضل هالشيء هذا من الاستعلاء. وإذا سأل ت منهم حاجة فقضاها فهو أخ مستفاد. وإن لم يقضها فلا تعاتب. الله ما سمح له. الله أله ميواقي. أريح قلبه بيد الله عز وجل. فإن وافق لك فالفضل لله عز وجل. ما وافق الله ما ألهمه. الله مخلا وحد فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين قال وإن لم يقضها فلا تعاتبه فيصير عدوا تطول عليك مقاساته ولا تشتغل بوعظ من لا ترى فيه مخايل القبول واحد ما بيصلي ما في دين غارق بالمعاصي تقول له أخي في آخرة في جنة في ماذا تحط الخرط بلا بلا خراطك هذا الشخص لا إذا كان بعيد جدا لا تحاكي أنه تضيع للحكمة من تكلم بالحكمة لغير أهلها فقط ظلمها ومن منعها أهلها فقط ظلمهم وليكن وعظك عرضا واسترسالا من غير تنصيص على الشخص يعني إذا كان لقيت واحد لبط معك أهل الدنيا وقال معاصي كثيرة احكي له عن ما له علاقة فيه والله قلنا في ان مثلا شخص قريب توفي في ريعان الشباب والله الحياة ما فيها شيء هي وعظ بس غير مباشر ما بيمسه له بالذات لا توجه توجه الوعظ له بالذات احكي له عن واحد يعني مات وهو في اوج حياته هو لحاله بينتبه الكلام اردت أن تعظه من غير تنصيص على الشخص ومهما رأيت منه كرامة وخيرا لو فرضنا هالجار اللي ما في جنس الدين أكرمك ودللك وعفّق ميزات وما أصر وخدم خدمة كبيرة وضالك حاسك إذا كنت مؤمن إيمان عالي قال ومهما رأيت منه كرامة وخيرا فشكر الله الله الذي سخره لك ومسخر لك واستعذ بالله أن يكلك إليه وإذا بلغك عنهم غيبة أو رأيت منهم شراً أو أصابك منهم ما يسوءك فكل أمرهم إلى الله واستعذ بالله من شرهم ولا تشغل نفسك بالمكافأة ترد على شر بشر آخر فيزيد الضرر ويضيع العمر بشغله ولا تقل لهم لمن لم تعرف موضعي واعتقد أنك لو استحق لو استحقيت ذلك جعل الله لك موضعاً في قلوبه. لا تعاتب كمان فالله المحبب والمبغض إلى القلوب وكن فيهم سميعا لحقهم أصمى عن باطلهم والله كلام لقيت هذا كلام في شيء حق منه ما درس معلو واحد فات لعند خضري لا في عنده بيت نجانة الزراف أم اشتراهم لا من الممعوسي أم ترك بس ما خنق الخضري اخي شو هات تعشوف ضعتك اللي عجبك اشتريه يلي ما عجبك اتركه هيك الأنسب حكمة بمعاملة أهل الدنيا حكى كلام لطيس والله كلامك صح بارك الله بك حكى كلام خبا بعدين بذكت على التخريص بذكت على الحق بحكي الكون سميعا لحقهم أصمى عن باطلهم نطوقا بحقهم صموطا عن باطلهم وحذر صحبة أكثر الناس شو بقى لا وحذر صحبة أكثر الناس فإنهم لا يقيلون عفرة ولا يغفرون ذلة ولا يسترون عورة